وَيَمَه وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا قُمُوا إِلَّا لِيَعْصُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ مخلصين له الدين قنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في جهنم خالدين فيها أولا شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات تعدن تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه